بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع عشر من مجال السماع كتاب منار السبيل ابن الضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمره البساطي يقول رحمه الله ما هو أحياء المواد وهي الأرض الخراب والدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالأحياء قال في الموني بغير خلاف نعلمهم بين القائلين بالأحياء أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخراب التي ذهبت انهارها واندرست أثارها ولم يعلم لها مالك كأثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالأحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة وروى زعيد في سننه عن طاووس مرفوع عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد ورواه أبو عبيد في الأموال وقال عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا نسبة نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوق قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم فمن أحيى شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعهم الخبر ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالأحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطم غيرها أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح لحديث جابر مرفوعا من أحيى أرضا ميتا فيلا صحيح الترمذي وعن سعيد بن زيد مرفوع من أحيى أرضا ميدة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسن الترمذي وروا مالك وأبو داود عن عائشة دا مثلة قال ابن عبد البر وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالأحياء وإن اختلفوا في شروط ويملكه محيي بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل لأنهم من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كمل واشتراها بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره وأما ما كان ظاهرا فيها قبل أحيائها فلا يملك لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا ولا خرج عليه إلا إن كان ذنبيا فعليه خرج ما أحيا من موات لأن لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خرج وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذنبي فعليه كالمسلم لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار وما نبت فيه من كلأ أو شجر لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنزي له أحق به لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به ومن حفر بإرام بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحقوا بمائها بما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أوليوية أحد من غير الحافرين على غيره فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلتزولوا أحقيتهم به فصل فيما يحصل به الأحياء ويحصل أحياء الأرض المواتي إما بحائط منيع نص عليه لحديث جابر مرفوع من أحاط حائطا على أرض فيلاه رواه أحمد أبو داود وعن سمرة مرفوعا مثله أو إجراء ما إلا تزرع إلا به لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط وكذا حبس ما لا تزرع معه كأرض بطائحي آل الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرته فيحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرها والانتفاع بها فيما أراد فيدخل في عموم الأحياء المذكور في الحديث أو غرس شجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه أو حفر نهر نص عليه فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملك لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك أو حفر بئرا لم يصل ماؤها لم يملكها نص عليه أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه أي طعمه لم يملك قبل إحيائه لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماء أو سقى شجر المباح ولم يركب أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به رواه أبو داود ووارثه بعضه أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا او مان فهو لورثته لأنه حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه فإن أعطاه لأحد كان له لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عن كان في العراس ونهوها، وما يتركه عصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه للحديث السابق فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائه ما في السبب والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه باب الجعالة ويجعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شارا فله كذا قال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفة لقوله ولمن جاء به حمل بعير وحديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم متفق عليه انتهى ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها ولا تجوز الإجهرة عليه للجهالة فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالجبح في المضاربة وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه فلا يستحق عنه عوضا لتمرعه به وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لازمه للعامل أجرة المثل لما عمل لأنه عمل بعوض لم يسل لملة ولا لشيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون فيه وإن فسخ العمل قبل تمام العمل فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضاربة ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله لدلالة العرف على ذلك وبغير إذنه فلا شيء له لا نعلم فيه خلافة قاله في الشرح لأنه متبارع حيث بدل منفعته من غير عوض فلم يستحق ولألا يلزم الإنسان ما لم يلتزم ولم تطب به نفسه إلا في مسألتين إحدى أن يخلص متاع غيره من مهلكة كغرق وفم سبع وثلاث يظن هلاكه في تركه فله أجغة مثله لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارج من الحرم دينار ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وسواء كان يساويها أو لا قال في الكافي ولأن في ذلك حفا على رد الآباق وصيانة عند رجوعي إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم فينبغي أن يكون مشروعا انتهى ونقل ابن منصور سئل أحمد عن الآبق فقال لا أدري فقد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح وعنه إن رده من خارج مصر فله أربعون درهما وإن رده من المصرف فله دينار لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف هي ولحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه لحديث جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصى والسوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وعلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها أخرجها وفيه إباحة المحقرات في الحال قاله في المنتقى وقال في الشرح ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به انتهى وعن سلمة بنت كعب قارت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقال تمتع به ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم وليس عن أحمد تحديد اليسير وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بس لكن إن وجد, إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا لربه لأنه عين ماله كما في الاقناع وإلا لم يلزمه شيء أي لم يضمن لأنه ملكه باخذه والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومن ترك ذهبته ترك إياس بما هلكت أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن على فيها ملكها اخذها لحديث الشعبي مرفوعة من ولد دهبة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذوها فأخذها فأحياها فهيلا قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا قال غيغ واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والدرق طني ولأن فيه إنقاذ للحيوان مع الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يترف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه الثاني الضوال اسم للحيوان خاصة ويقال لها الهوام والهوافي والهوامل التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أي الأهلية قال في الشرح والكافي والأولى الحاقها بالشاه لأنه علل أخذ الشات بخشة الذئب عليها والحمر مثلها في ذلك وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها والحمر بخلافها انتهى بمعنى. والضباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها لأن جريرا أمر بالبقرة فتردت حتى توارت ثم قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. روح أحمد وأبو داوود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد قالس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقاطات الذهب والورقة فقال عرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعه عندك فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه لأن له نظرا في حفظ مال الغائب أو بردها إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه لقول عمر لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته رواه الأثلم ومن كتم شيئا منها لزمته قيمته مرتين لربه نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غربتها ومثلها معها قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخر داره فأخرجه لم يضمن حيث لم يأخذ لحديث جارير السابق الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السبع كالغرم والفصلان والعجاجين والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها لحديث زيد بن خالد في النغدين والشاة وقيس عليه الباقي لأنه في معناه والأفضل مع ذلك تركها قاله أحمد فلا يتعرض لها روي عن ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لكما مخالف من الصحابة ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضيعها على ربها كإتلافها ويضمنها إن تلفات فارطأ لا لأنه غجل مأذور فيه أشبه الغاصبة ولا يملكها ولو عرفها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إن الإمام أو نائبه ضمن لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائد الأمانات والتفريط فيها تضيع لها فصل في أنواع القسم الثالث من اللغطة. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاه فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته في الحال لحديثي لك أو لأخيك أو للذئب فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها قال ابن البر أجمع على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى ولأن فيه إغناء عن الانفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء وإذا أراد أكله حفظ, حفظ صيفته فمتى جاء ربه فوصفه غارم له قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أو لا أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتالف ضامنه لتفريطه وله الرجوع بما أنفق إنواه نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه فإن استوت الثلاثة خير لعدم مرجح إذن الثاني ما خشي فساده بإبقائه كالخضروات ونهوها فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمره لما تقدم أو أكله بقيمته قياسا على الشاء أو تشيف ما يجفف كعنب ورضب فإن استوت الثلاثة خير لأنها أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ الثالث باقي المال من أثمان ومتاع ونهوهما ويلزم التعريف في الجميع من حيوان وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها فورا لأنه مقتضى الأمر ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها. نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر ثم عادة أي كعادة الناس ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلالتقاطها مدة حول لحديث زيد السابق وروي عن عمر وعلي وابن عباس ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان التي تخصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد قاله في الشرح من ضاع منه شيء أو نافقة ولا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على ملكها وأجرت الملاذ على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قارا عليه كالميراث نص عليه وروي عن عمر وغيره لقول صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها فإن لم تعرف فستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل بالك وفي لفظ ثم كلها وفي لفظ فانتفع بها وفي لفظ فشألك بها وفي لفظ فاستمتع بها فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لقوله في حديث زيد السابق فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه متفق عليه فصل في التصرف فيها بعد الدخول ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها لقوله صلى الله عليه وسلم عرف وكاءها وعفاصها نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لازم دفعها إليه لما تقدم بنمائها المتصل لأنه يتبع في الفسوخ وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها لأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لأنها أمانة بيده كالوديع وبعد الحول يضمن مطلقا فرط اولا لدخولها في ملكه فتلفها, فتلفها من ماله فتلف هو من ماله وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطات لواجده الزمه تعريفه ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف لواجده وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف لأن قليلة الحال تختضي تمليكه ولا يبرأ من أخذ من نائب شيء إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عودته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الإنصاف والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغريبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلع عليه وحريته لأنها الأصل في الآدميين فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا ورق عارض الأصل عدمه وروا سنين أبو جميلة تقال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال علي في يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر أكذلك هو قال نعم فقال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه رواه سعيد في سننه وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم فإن تعذر اقتراض عليه أي على بيت المال الحاكم فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه لأنه لأن به بقائه فوجب كإنقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاولوا على البر والتقوى والأحق بحضانته واجده لما سبق عن عمره ولسبقه إليه فكان أولى به إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن في منافع القند مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وغيره المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى وكذا السفيه أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق فصل في ميراث اللقيط وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثوه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق وقول عمر ولك ولاؤه أي ولاياته وحضانته وحديث وثلثة ابن الأسقع مرفوعة المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه رواه أبو داود والترمذي وحسرة قال ابن المنذر لا يثبت ما يثبت به نسب اللقيطة وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب لأن الإقرار به محض مصلحة محضة لللقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال وثبت نسبه وإلثه لمدعيه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينا لأنه لأنها علامة واضحة على إظهار الحق فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منهم معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو خائف واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد فإن ألحقت بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارر وجهه فقال ألم ترغي أن مجزرا المدرجي نظر أهنفا إلى زيد وأسامة وقد غطي رؤوسهما وبرت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحقت بالجميع لحقهم لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما رواه سعيد وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير بن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه واين أشكل امره على القافه او لم لم يوجد قافه او نفته عنهما او تعارضت اقوالهم ضع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه فاشبه من لم يدعي نسبه احد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه لان ذلك يروى عن عمر ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره فإذا تعذرت القافه رجعنا إلى اختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي ويكفي قائف واحد في الحاق النسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزر وحده وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد بشرط كونه مكلفا ذكرا. لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء عادلا لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى حرا لأنه كحاكم مجربا في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصححه المعرفة وصحة المعرفة في مرات قال القاضي يترك الغلاء الغلام مع عشرة غير مدعيه ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن فاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه بمدعي علمت إصابته كتاب الوقف قال الشافعي رضي الله عنه لم تحبس أهل الجهلية وإنما حبس أهل الإسلام وهو مستحب لحديث إذا مات ابن آدم إن عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مغترة إلا وقف ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال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 والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل متفق عليه وعنه أيضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إليّ منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبس أصلها وسبل ثمرتها رواه النسائي وابن ماجه وهذا وصف المشاع يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرطهم مقبره ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها أو سقاية ويسرعها لهم ويأذن في دخولها لأن العرف جار بذلك وفيه دلاله على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول وجر مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثاره قاله في الكافي وبالقول وله صريح وكنايه فصريحه وقفت وحبست وسبلت متى وقف بوحدة منها صار وقفه لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن شئت حبست, حبست, أصلها, إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها فصارت كلف الطلاق وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى ثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فإن ثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه وكنايته تصدقت وحرمت وأبزت فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرل الجناة بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فصل في شروط صحة الوقف وشروط الوقف سبعة أحدها كوله من مالك جائز التصرف فلا يصح من محدور عليه ولا من مجنون أو من من يقوم مقامه كوكيله فيه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرخون وينتفع بها نفع مباح مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد إنما الوقف في الأراضين والدور على ما أوقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في من وقف خمس نخلات على مسجد لا سبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خارد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه قال الخطابي الاعتاد ما يعده الرجل للمركوب وسلاح وآلة للجهاد وعن أبي غريرة مرفوع من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وليه وروثه وبوله في ميزانه حسنات رواه البخاري وقالت أم معقل يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله فقال اركبيه فإن الحج من سبيل الله رواه أبو داود، وروى الخلال عن نافع لأن حفصه ابتعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته، فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الباء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لأنما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه لأنه يراد للدوام يكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب فإذا لم يكن على بر لم يحصل مصوده الذي شرع لأجله قال في الكافي فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا الوقف إنما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا لهم فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وغطاء الطريق لأن ذلك أيعانة على المعصيه وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى, رأى ما عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم لكن لو وقف على ذنبي أو فاسق أو غني معين صح لما روي أن صفية من تحوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على لها وقفت على أخ لها يهودي الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين الرجلين أو لا لتردده كبعت أحد هذين العبدين ولأن تملك غير المعين لا يصح ولا على نفسه عند الأكثر نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ويصرف الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء وعنه يصح قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقير والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا وهو اظهر وفي الإنصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير انتهى وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط احتج احمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لا جناح على من وريها أن ياكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه وكان الوقف في فييته إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله وعلى على من لا يملك كالرقيقة ولا على من لا يملك كالرقيق مكاتب والملائكة والجن والبهائم والأموات لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولاد ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحو فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين الوقف الخرج خرج من الثلث احتج أحمد بقول عمر إن حدث به حدث الموت فإن غن صدقه وذكر بقية الحديث ورواه أبو داود بنهوه ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القهنوس الثالث أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه باطل الوقف والشرط قاله في الشرح وغيضه لمنافاته لمقتضاه السابع أن يقف على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونهوها لأنه إخراج مال على سبيل القرب فلم يجز إلى مدة كالعتق قاله في الكافي ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب لا ولا ولاء ولا نكاح على قدر ارثهم وغفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره فكأنه عاينهم لصرفه فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين ينتهيون مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته